عدني للموت تكفى ودني درب الشهادة. الشهادة هي أبعد راسه إحساس عقيدة الشهادة هي أبعد راسه إحساس عقيدة لغم الموت رفاق خني هذه العبادة يوم تنسف في جيش بوشو ملت الكفر عبيدة يوم تنسف جيش بوشو ملت الكفر عبيدة غرت يا جارح السنين المجعة تشهد شهاده يوم اشوف البنت تازهام وينكم يا هلنجيدة يوم اشوف البنت تازهام وينكم ياهلا نجيده المذله للذليل ما يوصلك سياده غير بذل النفس لالي صورك يا ابن العقيده غير بذل النفس لالي صورك يا ابن العقيدة شرها للموت تكفى علم الكفر وعتادة بن دين الله باقي ما حد يقدر يبيده بن الله باقي ما حد يقدر يبيده علم جيوش التحالف بيننا أهل القيادة علمه وشلون ماته بقى حديدة مع حديده علمه وشلون ماته بقى حديدة ما حديدة علم العلمان يلمل العنم مفهوم الريادة علمه ما دام دمل كفر يسري في وريدة علمه ما دام دمل كفر يسري في وريدة علمه بالاستقامات على الملا سعاده ما يوازي حسنا بيع النفوس للزهيده ما يوازي حسنا بيع النفوس للزهيده